manaz za gharhabita ya ali ya ali ya ali wa la la la la يا من بدايه روح ضو قلبي نوحد باسمك وبرد طابسا سجروحي باسمك وبرد طابسا سجروحي صدر المهد ناديتك تعالي يا عل ومن الزغر حبيتك بصدر المهد ناديتك تعالي يا عل من الزغر حب hader yakrar hadar hadar hadar yakrar يا عله هدا هدا يكرر حدر حدر حدر يكرر <تصفيق> يا ملك تكون تروح قلب ما ورايه يا مالك يا تكون تروح الايا قلبي اللي حبك ما يبدل برايه ما حد يوضح لي اللي يريد الغايه ما حد يوضح لي اللي يريد الغاية, الغايه محبوب انا اسميتك من الزقور حبيتك تعال محبوب انا اسميتك habibiyatak aliya alda hadar يا من بعدتني يا اغلى احبابي حدر يا ابو يا باء يا من بعدتني يا اغلى احبابي تشفع لريتي ورود حسابي تشفع لريتي ورود حسابي يا قلب العمر واليتك من الزغر حبيتك عاليا عال العمر واليتك من الزغر حبيتك عاليا عال حدر حدر حيدر يكرر حدر من صغر حبيتك يا علي يا علي درب دوار يا علي يا علي هيدا هيدا هيدا يكرر هيدا هيدا هيدا يكرر انا وانا يا اول وبك على اسمك طالع بيني تمام لعشره واكله والمرابع لعشره واكله والمرابيع بسني بشخصيتك تعالي يا علي من الزغر حبيتك تعالي يا علي بسني بشخصيتك من الزغر حبيتك تعالي يا علي حدا حيدر يا كرار Haider Haider الهندسه الصوتية والتوزيع احسان الطليباوي بصوت الرادود الحسيني سيد محمد الم...